من عبد عليه غير المرصوب عنه مستقرا ويحلم مستقرا ومستودعا كل في إتاب يمين وهو الذي خلق السماوات والأرض في فتة أيام وكان عرشه وكان عرشه ليقول إن الذين جفروا إذا إلا فشر منه ولئن أخبرنا علم العذاب ألا يوم يأتيهم ليس محروفاً عنهم وحاقاً ما كانوا منه يستهزئون ولئن ألقنا الإنسان بنا رحمة ثم زعناها منهم له ليسر هلقناه نعماء بعد ضراء مستجل يقولن فيقولن ذهب السجدات عني إنه لفير فهو إِنَّ الَّذِي قدروا وعملوا الصالحات متائق <تصفيق> بعض ما نوح اليك وضائق به قدرك ان يكونوا لهم وابعثني وكليم ام يقولون افترا قل باث وغي عشر دوري لي ودعوا Aan de ene من أعمال من فيها ومن فيها لا يبقتون أولئك الذين ليس نور في الآثرة إلا النار وحلق فيها No. لا تكثي بيت منه الْحَقُّ مِنْ من ربك ولكن ما استرى الناس لا عزيون ومن أظلم ممن اتغى الله يَكْذِبُونَ وَيَقُولُونَ نَجْهَالُهَا لَاهِيَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِ أَلَا نَحْنُ نَحْنُ الْقَوِيُّ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيُرِيدُونَ مَا عَنْهُ وَالْجِنُّ وهم من آخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا عزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء لضاعف العذاب ما كانوا لا يطعون السمع وما كانوا يطعون. هؤلاء الذين خضروا أنتم وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يصدرون. لا جمع لهم في الظهر يوم الذين آذنوا وعملوا الصالحات وأخذتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجدين هم فيما صاردون مثل الفريقين كالأعمى والأصمي والبطير والزميع قال يا الثريا يا بمنزل تذكرون